إذا انتهى الطائف من طوافه هل عليه أمور يفعلها السنة بعد انتهاء الطواف صلاة ركعتين وقد أوجبهما أبو حنيفة وذلك عند مقام إبراهيم أو في أي مكان في المسجد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ورواه الترمذي وقال حسن صحيح وتسن فيهما قراءة سورة الكافرون في الركعة الأولى وقل هو الله أحد في الركعة الثانية بعد الفاتحة كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم وهاتان الركعتان يصليان في أي وقت حتى في أوقات النهي عن الصلاة فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار رواه أحمد وأبو داود والترمذي وهذا مذهب الشافعي وأحمد ولو صلى المكتوبات بعد الطواف أجزأ عن الركعتين في المذهبين وقال مالك والأحناف لا يقوم غير الركعتين مقامهما والله أعلم